قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوَجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّا السَّنِي الْكِبَرُ فبِمَ تُبَشِّرُونَ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 قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط ان لم ننجوهم اجمعين الا ما راته قدرنا انها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون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 فَسِرِّي بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَذْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نَّدَارَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعًا مُّصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ